تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملك يَكُونُنَّ لَنِعْمَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُصُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاء زورا وقالوا اساطير الاولين اكتبها فانه تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض ان انه كان غفورا رحيما انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لونا لونا انزل الاله ملكا فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أ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 تَدناَ لِمَن كَذذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعير إذَا رأَتهُ مِن مَكَانٍ بَعيدٍ سَمعهاَا تَغَيضَا سمعونهاَا تَغَيظًا, تغيظا وَزَفرا وَإذاَا أُلقُمِهَا مَكانَ قَرِّي نَدْعُهُنَ هُنَالِكَ دَعُوهُنَ هُنَالِكَ صُبُورًا لا تَدَعُوا الْيَوْمَ صَبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا صُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لهم جزاء وَمَصير لَهُم فيِيه مَا يَشَ أُونَ خَالِد كَ على رَبِّكَ وَعدَ مَسؤُول وَيَومَا يَحْشرُهُم وَماَا يعبُدُونَ مِن دُون اللههِ فَيَقُ فَيَقُول, فيقول أَنتُم أأَبْنْتُم عبَادِهَا أُول السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد